فالعجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين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 صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنافرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون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 Będziemy wiedzieć, jaką jest przyszłość. Będziemy wiedzieć, jaką jest przyszłość. Będziemy wiedzieć, jaką jest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 للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاتْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرْدِينَ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 لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتلة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ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 أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون اِفَكَنَ آلِهَتَكُمْ دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ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 والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين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 وَلَيَأَبِّ تَفْعَلْ مَا تُؤْمِرْ سَتَجْدُنِ إِنَّ شَأْنَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ يَأْبِ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين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 اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين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 إنهم له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون بعذابنا يستعجلون